النور مكان في الغلور أحضن خيوط شمس الغلور يتكون قد الحياة يتعيش وحيد وسط الدرور اقصى ضعف وخوف جبال لكن الامل يفتح طبال تكون قد الحياة تعيش وحيد وسط الدروس Hj شمس الغروب تكون قد الحياة تعيش وحيد وسط الدرور في ناس كتير ترضى المصير وناس تشوف بضغير ضغير وحين وسط الدروب حالي وقرار ليا لسه الحياة قدام وملون الاحلام وواه تضحكش يا جسدك في قلب الروب خيوت شمس الغروب تكون قد الحياة وحيد